وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ فَانِيَ عَمَلُهُ فِي الْيَضِلِّ عَن سَبِيلِ الله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 وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِعْمَ مَا آمَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِمَّنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ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 নুিল্লিলি হিন من, من كان يظن ই হানুময়ুরী নঞ্চনয় وره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فليمدد بسبب الى السماء ثم يقطع فاليومض هل يذهب مكيده ما يضيم